لا توادعني ولا ولا ودي ما بقى لموادعك ما بقى لموادعك عندي لزوم ما بقى لموادعك عندي لزوم أحسب ايامي معاك جعل عذاني تطيح ولا تقوم يا غصن الباني مدري وش بلاك الجفا كان شرعك والهجوم يا بعد قلب شبع من, من غلوك ما لهب غيرك علاقة أو نزوم ما غيرك أو لزوم لا تصد اللي ترعرع في رباك انتظر وصلك عسى عمرك يدوم ما تناسى يوم حلك في سماك والمشاعر في بساتينك تحوم الخفوق اللي تمنى عن اصبحت في بعض حزات تصوم كان ودك يا الغاضي تكسر مدار قولها عاد لي ساعة قدوم جعل ربي يسعدك والله حماد جوك الحالي تنوح بهالغيوم صيفك تقبلني مع ماري الجفار تدري ان الوقت يقلب ما يدوم تدري ان الوقت يقلب ما يدوم لو منعت الوصل تقف عطاك والمحبه في الحشا بقي تعوم انا يا قلب لو حظك عصاك تتبع المقفين ماهي لك سلوم افترش سدى الليالي من لضاك واندفن حلمي وجدت لي عنوم ما حصل الفجر بسمه من شفاك واحترق خط الامل من النجوم واحترق خط الأمل من النجوم لا توادعني ما بقال موادعك لا تودعني ولا ودي بلقاك ما بقال موادعك ما لزوم ما ما ما عندي لزوم